وفي يوم من الأيام عدت أذكر الماضي إلى حي قديم كنت أسكن ويسكنني فلم أعرف ولم أعرف أناس قد أتوا بعدي وغاب كل من كان. في هذا الحي يذكروني وقفت في زواياه قلبه صفحة الماضي لعلي قد أجد ما ضاع من اليوم يدركني وفي صمتي عبارات وفي عيني حكايات وفي قلبي شجون قاده الحزن يعذبني وزرت مسجدا كنت أصلي فيه وأدعو ومن كان يداوم فيه قد رحلا واحزنني ودُك كان أراه الآن مكسورا وكم كنت اشتريت منه أشياء تسليني وهذا مكان صحبي ما وجدت غير ذكراهم منازلهم خلت منهم ولا أحد يخبرني ولا أعلم بما فعلت أهمن دنيا من أمري وجيل قد أتى من خلفنا لم يفهموا شجني مضيت إلى الجبال هناك واد كنت أقطعه وفيه زهرة صفراء وما زالت تعطري وأشجار تحن لمن كانوا حولها نسوا سماء زخرفت سحبا بأشكال تعبرني كأني في الطريق أرى عتابا من بقايا الأمس لما الهجران والنسيات لما لم تسألوا عني وكل مآثر الماضي غدت حفل لزواري ولم يبق لنا إلا طيب الذكر عادني ولم يعرفني غير الليل في وجد مع القمر نسائم من عبير الروح ألقت بي لتأسرني هنا ودعت أيامي بصمت ضج أركاني حنين عاش في صدري وما زال يلازمني No, no, no.